114. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا 115. وينقلب إلى أهله مسرورا 116. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو خبورا 117. ويصلى سعيرا 118. إنه كان في أهله مسرورا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 124. فللذين كفروا يكذبون 125. والله أعلم بما يمعون 126. فبشرهم بعذاب أليم 127. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير